آية ألتهي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة, فيه سكينة من ربكم ونقية مما ترك آل الملائكة إن في ذلك إن فَلَمَّا قَالُوا تُبْجِلُونَ بِالْجُنُونِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ارْتَكَبَ ضَرْبًا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَنَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فيها قليلة غلبت فيها كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرق علينا صبرا وثبت أقدامنا, اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه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 ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم شاء الله ما من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء وتتلو ولكن الله لا يفعل ما يريد